Lahul mulkua rahu lhamdua hua rakuli shay in kadir. illa billa. Lahhu iraha illa lahu ara nabudu illa inhia. Lahun nyamatua rahu lthabul. Lahhu Idaha illa, Allahu mukle لَهُ rahu dina, ulahu kari harka firun. Ruhdu billahi minna xeitan irroġim. Allahu da, idaha illahu alħajulta jum. Lata, hudu hu Lohu مَا fi s wa ma fi al-ard. Man dal dahu illa bi idni. Y-almu ma biin a wa bi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 Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qul a'udhu b-Rabbil min shir ma min shir gasiq in ida waqab, wa min shir nafasat fi al min shir hasid in ida hasid. Bismillahi r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 غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك